بسم الله الصلاة والسلام عليكم صلى وعلى آية وصحبه ومن آية الأصحة وعلى آية إلى يوم الدين بعد كنا على في العالم الماضي في ذكر قصص القرآن العظيم ونكمل بإذن الله عز وجل ما كنا فيه من العام الماضي من ذكر قصص القرآن وفي هذه أنا طارق. نقف على قصه عظيمة جدا من قصص القرآن ذكر الله عز وجل كانها جملة اعتراضية بين يدي البس الله جل وعلا ذكر في صورة المائده سيطة إلى مع نبيل الله موسى استدبر بعين لتعلم وجهك شبش فذكر الله عز وجل أن أمر نبيل الله موسى لقومه أن يدفل أرض المؤدسة التي كتب الله يقدم وأن لا يمتدوا على أجبائهم ويعصوا فور الله عز وجل لكنهم أصروا على أن لا يدفلوا لا يخرج من فيه ثم وعى نبي الله موسى ونبي الله هارون كما في قول الله عز وجل في أحد أقوال المفسرين وقال رجلان من الذين يخافون أن شعج دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجزموا بحزمك قالوا يا موسى فأهملوا كلام نبي الله محبار وكلام نبي الله يوشعج نور الذي صار لديه بعد ذلك كان إليه فتك الموسيقى قالوا يا موسى إن لدي هذا تأكيد بالنفذ إن تأكيد لن تأكيد بالنفذ ندخلها أبداً تأكيد فألس. كل هذه المؤكدات على معصية أمر الله ورسوله فانظر كيف وصلت الزوحة بالقوم أن يؤكدوا تلك المؤكدات الشديدة على معصية أمر الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ندخلها أبداً ما دام فذهب بن ثوابك الفاجله استهزاء وشتمه للنبي لن وذم لله انها أو في سيدان بعد فرمسوا على شاطر وادلوا عليهم نبابني آدم بالحق تقديد السمساء لاحظ معي الآن هو يتكلم على بني إسرائيل وعلى عسيانهم لأمن الله وتكبرهم وتجبرهم وجرأتهم على رب العالمين إذ هتلت ربك فقاتل هذه الجرأة التي حملت ان يدخل الجنه نعم وقالت اليهود والنصارى اننا اله واحد لا اله ولذا تجابههم الله بقوله قل فمن يعذبكم بمن ربيكم لو كنتم صحيحا بل انتم مجان من من خلق يقصر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالله جل قال أبي طالب ليس فيه في أولياء إنما وليه الله وصالح النبي هؤلاء أولياء النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل وَإِنْ فَالِيْهُ الْنَفَى مِنْ آلَمَ بِالْحَقِ يَتْضَرَ كُرْبَانٍ فَتُفُبِّلَ مِنْ أَحَلِيمًا قال ابن عقية وجه المناسبه بين هذه وتلك أقصر الزعشور وجه المناسبه بين قصه بين إسرائيل تماثل وتضار يعني تماثل وتضار تماثل أي أن هؤلاء تجرروا على أمر الله وعصوا وأن ابن آدم تجرر على أمر الله وعصى وقتل إذا في تماثل في المعصية والتضار أن هؤلاء أحجموا عن أمر الله قل منهم أن يدخلوا ولا احجموا عن أمر الله وقاعدوا وأن هذا تجرأ على أمر الله وأقدم أقدم عليه على القدر هؤلاء امروا أن يدخلوا فأنا بأه. وهذا نهي أن يقتل فلم ينتهي في تضطع هؤلاء وهذا هو وجه السبب الذي اجله صاصة الله عز وجل تلك القصص واتلوا عليه المرأة إذ قرب قربان اسمه ميقية طابير وهابيل طابير وهابيل والكبير طابير والأصغر الذي كان طقياً مطيعاً وهبيب إذ قرب قربان لما تفعل إسناد صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة تلك القصة لكنها أطوال للمفسرين فقية أنها قابل أن أمهما حواء كانت تلد ذكر وأنثى في بطن واحد في بطن واحد ذكر وأنثى ثم في البطن الذي بعدها ذكر وأنثى ففي شريعه نبي الله للآدم أن الذكر الذي من البطن الأولى يتزوج أنثى من البطن الثاني والعكس. تمام؟ سهولد قابيل مع اخته. وولد هابيل مع اخته. وكانت اخت الثاني الاصغر الذي هو الطقيق. زميلا ليس جميلا. واخت قابيل قيل انها كانت جميله فاراد قابيل ان يتزوج اخته التي معه في بطنه. في نفس البطن. في بطن امه. وهذا بنيل عنه. فابى النبي الله لآدم فخاض في نفسه وحمل منه في هذا روح. الأمر الثاني أن هابيل كان طقيا طائعا لله ولرسوله وكان يعمل في رعي الغنم عنده غنم أبيه والثاني كان يعمل في الزراعه وهو الكبير قبيل فكانت الطقيه محببا إلى ابيه وهذا قطر عديم أن فذ وأن احد ابنائك في الضموى وراع وقرب ونشك أنه أمر طبيعي النفس تميل إلى من كان هذا وصف فكان هذا محبب فيما يظهر لقابيل إلى أبيه أكثر فارقاض من اخيه وحمل في نفسه مره ثانيه ثم أمر أن يتقرب لله عز وجل بقرباه صفة هذا أن لم تكن في حديثه صحيح لكن ايضا ما قيل في ذلك أنه كانوا ياتون بقربانهم اللي عايزين تصوروا لي مثلا يسقط بشرايه قربان ويضعوه على جبل فتنزل نار من السماء فتحرقه فاذا حرقته تلك النار فلذلك على طول على طول هذا القربان يعني قربان القربان من القرب هو ما يتقرب به الى الله ده معنى القربان فكل ما يتقرب به الى الله يسمى قربانا شوفوا بقى حصل حصل قابيل صاحب الزراعه جاء الى حزم من بطن من غلال زراعته كم حزمه كده وتقرب الى الله بهذا القربان فصدق به لهذه الصدقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل إلا طيبا فإذا اردت أخي أن تتصدق فلا تتصدق برديء مالك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقه تقع بيمين الله قبل أن تصل إلى العبد الذي يأخذها فيتقبلها الله عز وجل من العبد فكانت عائشة كما أثر عنها وصح تطيب الصدقة قالت انها تقع في يمين الله قبل ان تصل إليه. الى العبد اذا العبد اذا اراد ان يتصدق هذه كذلك القصة يا قدوة لابد ان نتعظ ونتعلم منه لأن نسوقها مجرد سيرة فقط يبقى الفائدة هنا اذا اردت اخي ان تتصدق فتصدق بجيد مالك وبافضل ما عندك ان كنت مصرا صاحب الطعام فقال اوراقا فتصدق الطعام فتصدق بالجيد ولا تجعل الخبيث لله وتجعل الطيب لنفسك لان الله طيب لا يقبل الليل الا طيبا وقد لام الله عز وجل قوما جاب برديء التمر فقال البقل البقول اللي هو مثل الزريت والقرطاط والبصر الاشياء هذه فجاء بحزنتين من بقل ووضعهما فلم تنزل اذا بعد ذلك ربنا لم يتقبل وقيل ان الله اوحى لنبي الله ادم ان صلقه ابنك لم تتقبل ربنا ما تقبلهاش لانه أول ثانيا لنفسه الخبيثة فان نفسه كانت تنطوي على حسد وحقد وغفل وكان عاصيا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الثاني فقد جاء ببعض النوق الثمينه أفضل ما عنده ما عنده وتصدق فيها فنزلت النار واكلتها كدايه عن ليه تلك الصدقه فازداد حقد قابيل على اخيه هابيل وعزم ان يقتله قال الله عز وجل ود عليه النبى بن ايادم بالحق اذ قربانا فتقبل من احدهما عرف السبب ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلن قال لي لماذا تريد ان تقتلني والله جل وعلا قد حرر قتل النفس المؤمنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان قتل نفس المؤمنه اشد قومه عند الله من هدم الكعبه فتدبروا يا عباد الله الأرض ليس هينا، فان الدماء امرها عظيم عند الله عز وجل ولا يقول انسان لانسان قتل يستحق القتل فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باهدى والنفس بالنفس والتالك لدينه المفارق للجماعه بس لا يحل قتل أو إراقة دم الرئ المسلمين الا لهذه الثلاث النفس بالنفس عن القصاص والتالك لدينه المفارق للجماعه هؤلاء يحل قتلهم سوى ذلك الثلاث فحرمه الدم عند الله عظيمه قال تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعن علي ولعن له جهنم او له عذابا عظيما كل هذا التشديد ليبين تحرمه دم المسلم وكان مذهب عبد الله بن عباس ان القتل ذنب لا تكفر معصيته بن عباس والصحيح أن الله من العبد انت علي الله عز وجل قال لا تقبلن قال انما يتقبل الله من المتقين انما رب الله صلاتك ولم يقبلها لانك قد قوت نفسك على فحش وعلى معصيه توب الله يا اخي وتقرب إلى الله بصالح الأعمال الله يتقبل منك هذا العمل قال لا قال إنما يتقبل الله من قطيل. ثم ذكر بمقام الخروة والقر قال إن بصص إلي يدك لتقتلني ما أنا ببصص يدي إليك لأقتل شوف. شوف إن بصص إلي يدك لتقتلني ظلما وعدوانا فلما أتقدم إليك لأقاتلك إن بصص إلي يدك لتقتلني ما أنا ببصص يدي إليك لأقتل ولكن نفس الافه قد ابتلت حسد وهو ما يحكم بامر الحسد الخلق الحسد الذي ياكل حسنات عبد الحسد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يمض الجمل القدره والرجل القدره يعني ممكن يطلع ان واحد تحسده صليعا قتيلا كما حدث للصحابي الذي اخذ عين في فقر العين والحسد مش مجال تفسيز لكن تم فرق بين العين والحسد خلاصتها انت ممكن تقول تشوف حاجة مال او شيء يعجبك او حتى ابنائك فتقول ايه, إيه الحاج الجميله دي وتعجب من جمال ما طيب ولا تقل ما شاء الله تبارك وما فيش ما في نيتك في نيتك أن تزول النعمة فيها الأحيان لا أبداً مش نوصك ولا حاجة ان نعمة تزول لكنك ما مشأت ولا ضركت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي الذي قال ما رأيت أحداً أنصع بياضا كأنها العذراء في غدرها لكن على صحابي كان بيقتزر ما شبتش حد؟ أبيض بهذه الصوره كانه امراه عذراء في غدرها فخضر فخلص... خلص الكلمة من هنا وقع الصحابه اعطوا ما يعاطوه فلما ذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على ما يقتل احدكم عطاء الا ضربت هو الصحابي كم يقبل على اخيك لا فتمكن تنظر الى شيء يعجبك ولا تقل بسم الله ما شاء الله تبارك الله عود نفسك على ذلك ولولا ان تفردت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه سبك شيء من مالك فقل هذا بسم الله ما شاء الله تبارك الله مثل هذه العبارات حتى لا تعت العين لأن الشيطان يتذكر لكن الحسد ده اسمه ايه اسمه ايه العين اسمها ايه العين, اسمه إيه؟ العين. العين. كل منا قد يقع في هذا الامر لا يملك فعلى طول ينزل الشيطان يستعمل هذه يستعمل هذه الصوره الحسد بقى نقولها بالله من نفس الحاسد الحسد أن تتمنى زوال النعمة. طب اللي كان عندي قبيل ضد ايه? حسد. حسد تتزع على اخي. كما يأخذوا عليه انت تتمنى زوال النعمة من عندي اخي تشوف واحد عنده سيارة فرما او غير ذلك او نعمة. نفسي النعمة تزول. طب تجينك يعني لا مش هل تجيني. بس تزول. ربنا يبتليه. يرجع فقير. لا. ينهب مبيته حقد في النفس فانت لا تريد الخير لاخيك قالك او ما قالكش مش مهم المهم اللي هو ايه يزول كان في واحد ما معدي الاولاد هنا على واحد بتاع بالنا بيدطوق اخر قصه لهذه القصه فعدنا كده ابتدى الصوت من بدري بده حيطه فهو عدنا كده وانا قاصي له حط عدنا فراح فشاول ايه كل في البلد انت قول والله وقعت خلف البلد على طول هو شوك او البلد انت راح يطعفك سبحان الله عليه اغضب الله يستعان القصص كثيره جدا ليس هذا ما اين كلابنا فحسد الاخر حسد قابيل الاخر لما حباه الله من تلك النعمه قال الله تعالى فطوعت شو بتعبير القرآن؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتلت يعني نفسه مش جيدة الله لك. لكنه طوعها يعني غصب نفسه على فعل هذا الامر المحرم فطلعت له نفسه قتل اخيه فقتله بعد ما قتلوا اشتغلت قالوا اني بريهم منك اني أخاف الله رب العالمين فأصبح مباشرة في القسمين تفيدوا الصرع فأصبح من الخاسرين سيد المشي مش عارفين مجموعة ماذا نفعل في هذا القسمان فبعث الله غرابا يمحف في الأرض غراب طيب لماذا العشق للأبيض لماذا العشق للأبيض غراب لأن العرب كانت تتشال من الغراب لسوادك لونك يشعر التشاؤم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة. طيره لا طيره الطير هو ايه؟ للتشاؤم فما واحد يسمع صوت الغراب والخير اللهم اجعل الخير توب الى الله اذا وقعت بنفسك فاستغفر الله وتوب اليه ان الخير والشر كما حدث لنا سهوز وعليه الله عنه قال ما قال وما شر ايه عن صوت غراب هذه اعتقادات جهليه يسمع صوت قوم يشوف قوم ولا غراب فيتشاءم ما فيش حاجه اسمها عندنا في الاسلام تشارج. حاجة ما أتشارك فإن الضار والنافع من هو الله عز وجل لكن عشان السواد بيقبض كده النفس بيقضى في النفس فوجدوا صحنا بعث أهوه فبعث, فبعث النظر ليريه كيف يواني سنة أخيه قلوا ما اقتتلك زي ما حصل مع طبيع أخيك فقتل احدهما الآخر راح شايتهم؟ وحفظ له في الارض ودفن وصفزت قل انه صار بجثمان اخيه مد حتى تعفل ورائحته التي لا تشعر ولا يستطيع ان يطفئ على قال يا ويلنا اعجزت ان تكون مثل هذا الضرب فهو مكرم قتله خسر لان قتل المؤمن عظيم عند الله عز وجل فلما دفن اخاه ازداد دفنه على انه قتل اخاه الصالح فاصبح من النادمين وبلا بعدها عطره من أجل ذلك كتبنا على بني احنا زكاه القسم بني اسرا زكاه الموعظه يسمى وجودك له قصه اصطلاقيه بين القصه بين سياق قصه بني اسرائيل من قتل نفسه بغير نفسه او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا قتل النفس فكانما قتل الناس جميعا واخبر صلى الله عليه وسلم ان كل نفس ثقتل وان كل دم يرد عليه دينه ووزر من عليه عشان كده قال قتل الناس جميعا لا يظلم دم الانسان ولا سيما المسلم عند الله فلتتدبر ذلك ولنعترف واسال الله جل وعلا ان يتقبل الله